சன விவாஹி சன அமன்க ஓ ஓம் மு وَأَمْدُغُ فِي صُرُفٍ نُشَاءُ اذْ تَا إِذَا بَلَغَ أَنْتُمْ بَلَغَ أَوْ سنة قال رب أوزعني قال رب وَأَن أَمَلَ فَـلِحًا طُبَّو وَأَفْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي وَلَائكَنَ الَّذِينَ نَنْتَقَبُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ وَزْوَالَ